وإن كنتم على شفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فلنؤدي الذي أتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وما ان يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض وان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 وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا وَإِنَّكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ